The soul is burning on the world and has already known that the تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلام لا دار للمرا بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبني إنها بخير خاض مسكنها وإن بناها بشر خاض تفولكم نفسي ويا حلو بيقوم وردي وتفولكم نفسي ويا حلو بيتن وردي هو نوركم يا شني كل أغنى الفؤاد على البود وناركم يا لكل حشاشتي وحبكم أغنى الفؤاد على البود سحة لهيب مطلت اينا ننا و مسحت لهيم